بك تو. تسعين كيلانت. تسعة عشر. تسعة عشر. أكون في المطبخ. في المطبخ. ويكون حادفاً. عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ مت أكرس ما فيزني؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ فيلاجول واج غازال فيزول. أطبخ بالكهرباء بالكهرباء أو بالغاز؟ فلواجم أهجمات هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ مكهاموزم أبورغنيات هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ مجمشم أشلاتات هل أغسل الخس؟ Hal aghsul Hol vannak a puharak? Ajna al-akwab? Ajna Hol van az edény? Ajna al-atbaq? Ajna al Hol van az evőeszköz? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Von ej conservni أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Von <تصفيق> قناني؟ فتاحة قناني؟ وان، أجد غوّوزود. عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ أبن أفزيق بن فزود على فشت. أطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أبن أشربنج بن شو تداخلت؟ أتقل السمك في هذه المقلاة؟ أتقل السمك في هذه المقلاة؟ أبن، أقري الشويبن قري لزد أزرتشيت. أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Megterítem az asztalt. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Itt vannak a kések, a villák és a kanalak. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Itt vannak a puharak, a tányérok és a szalvéták. Hunel kubbályát, al-szuhún, val Hunel Huna'l kubbályát, al-szuhún, val